تكلمنا عن حاله في طعامه في شرابه في مسكنه في حياته في الدنيا واليوم نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم جمعت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه الكرآن أو كان كرآنا يمشي على الأرض ما وجد في القرآن من من واجبات فهو صلى الله عليه وسلم يفعلها وما وجد في القرآن من منهيات فهو صلى الله عليه وسلم ينتهي عنها أخلاقه هي القرآن <تصفيق> يقول المصنف رحمه الله أما الخصال المكتسبة الخصال يعني الصفات المكتسبة التي يأخذها الإنسان في حياته من الأخلاق الحميدة والأداب الشريفة نعم وهي المسمات بحسن الخلق فجميعها كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم كل الصفات الطيبة المكتسبة ما معنى مكتسبة؟ هناك صفات فطرية جبلية كالطول والقصر والبياض والسواد وفن وغير ذلك وهناك صفات مكتسبة الإنسان يولد لا يعرف القراءة والكتابة يتعلمها بعد ذلك لا لا يعرف الطرق المختلفة يتعلمها لا يعرف الصناعات المختلفة يتعلمها وهكذا نحن هنا نتكلم عن الصفات الحسنة الصدق والوفاء والإيمان والحسن الجوار والعفاف ومثل هذا الصفات المكتسبة من الأخلاق الحميدة ومن الآداب الشريفة من الآداب العالية المرتفعه وهذا الذي يسمى حصن الخلق فجميعها قد كان من خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها يعني كانت جميعها أخلاقا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط هذا بل وكانت على نهايتها يعني الحصن الخلق الصدق كان على أعلى درجة من الصدق بالأقارب كان على أعلى درجة من هذا الوفاء بالعهد كان على أعلى درجة من هذا وهكذا على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها حتى أثنى الله سبحانه وعليه بذلك حتى مدحه الله بهذا فقال وإنك لعلى خلق عظيم إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن ما جاء في القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم متخلك به يرضى بما يرضى به القرآن ويسخط يعني يغضب ولا يرضى بما يسخط به القرآن اذا صخط على شيء سخت النبي عليه واذا رضي بشيء رضي النبي به سخط بمعنى معنى غاضب بمعنى, غضبه بمعنى أبغضه هذا مقابل رضيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أرسلني الله سبحانه لأي سبب لكي أتم صالح الأخلاق وفي روايه مكارم الأخلاق. وقد كان أنس عليه صلى قد كان أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا أنسهم كما قلنا خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وكان قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم يرى منه كل شيء وكانت له صلى الله عليه وسلم هذه الأداب الكريمة كما كانت لإخوانه من الأنبياء جبلة خلقوا عليها ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحات الله عليه هذه الأداب للنبي صلى الله عليه وسلم كما هي للأنبياء من إخوانه صلى الله عليه وسلم من قبل وهذا شيء طبيعي فطرهم الله عليه شيء طبيعي فطرهم عليه بمعنى أن النبي منذ صغره قبل أن يكون نبيا يقدر الله تعالى أنه لا يكذب أنه لا يخون العهد أنه لا يغش أنه لا يصر هذا شيء وضعه الله في قلوبهم وهذا ليس لكل الناس هذا للأنبياء ثم بعد ذلك تظهر هذه الصفات أكثر وأكثر بين الناس خلقوا على ذلك ثم يتمكن الأمل لهم وتترادفوا يعني تتتابع تتوالى نفحات الله عليهم نفحاته يعني فضله تترادفوا أفضل الله سبحانه عليهم وتشرك أنوار المعارف في قلوبهم ثم تضيء أنوار المعرفة والعلم والوحي في قلوبهم حتى يصلوا إلى الغاية وحتى يبلغوا باصطفاء الله لهم بالنبوة يظل النبي صادقا وامينا حتى يسميه الناس بالصادق الأمين قبل البعثة قبل أن يكون نبيا ثم بعد ذلك يزداد في صدقه وأمانته ويزداد ويزداد حتى يمن الله سبحانه وعليه بالنبوة قال ويبلغوا يعني يصلوا باستفاء الله لهم باستفائه يعني اختياره لهم في تحصيل هذه الخصال الله يختالهم وهم يزدادون في هذه الصفات ويجمعونها حتى يصلوا إلى النهاية دون ممارسة يعني لا يحتاج إلى تدريب وتعود ولا يحتاج أن يكذب أولا ثم بعد ذلك يترك الكذب شيئا فشيئا فهؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم لم يكونوا هكذا فقد جبلهم الله تعالى على حسن الصفات وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة كثيرة ولكننا نذكر أصولها الصفات الطيبة كثيرة سنذكر لك بعضا منها هي أصول للصفات الحسنة ونشير إلى جميعها ونحقق وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله سنعطيك بعض الأمثلة ونشير لك إلى الباقي وننبه لك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بهذه الصفات فأصل فروعها وعناصرها ينابيعها ونقطة دائرتها العقل أصل فروع هذه الصفات وهو المصدر الذي تخرج كل الصفات منه هو العقل فنبدأ به أصل فروعها وعناصر ينابيعها الينبوع هو المكان الذي يخرج منه الماء أصلا تعرف الماء في الجبل إذا انفجر الجبل وخرج الماء منه هذا الماء يسمى ينبوع فهمنا؟ وهنا يقول أصل ينابيع هذه الصفات يعني من أين خرجت هذه الصفات هي خرجت أصلا من العقل فهذا أصلها الذي منه من العقل ينبعث العلم والمعرفة ويتفرع عن هذا ثقوب الراي ثقوب الراي رأي ثاقب يعني رأي دقيق عميق وجودة الفطمة يتفرع عن هذا ثقوب الرأي وجودة الفتنة والإصابة يكون النبي فطنا يكون مصيبا في اختياراته وصدق الظن والنظر للعواقب والنظر للعاقبة ومصالح النفس ومجاهدة الشهوة وحسن السياسة والتدبير واقتناء الفضائل اقتناء يعني الحرص على جمعها جمع الصفات الفاضلة وتجنب الرذائل والابتعاد عن السيئات والابتعاد عن القبائح وقد بلغ النبي وقد بلغ صلى الله عليه وسلم منه ومن العلم الغاية الكسوى التي لم يبلغها بشر سوى وصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات إلى ضرعة عالية لم يصل إليها سوى صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك, يعلم ذلك من تتبع مجال أحواله هذا معلوم من اتباع حياته كيف كانت تجري وكيف كانت تسيره <تصفيق> واضطراض سيره وسيرته المطردة المشهوره المعروفة و قال هنا ولا يجوز أن تقول يعلم لكي أيضا يستقيمه يعلم ذلك من تتبع من تتبع مجاري أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك من تتبع مجارية أحوال النبي ومن تتبع الطراض سيره ومن طالع جوامع كلمه طالع يعني نظر في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن شمائله حسن صفاته وبدائع سيره وحكم حديثه وعلمه صلى الله عليه وسلم بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة كان يكلم أهل الكتاب بما في كتبهم يقول في كتبكم كذا وكذا وهذا حرام عندكم في كتابكم انظروا إليه فكان يعلم ما في كتبهم ومن حكم الحكماء وسير الأمم الخالية وأيامها سير الأمم الخالية الأمم السابقة وأيامها يعني ومن معرفة سير الأمم السابقة وأيامها يعني الأيام التي حدث فيها قتال بينها وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقرير الشرائع وتأصيل الأداب النفسية كل هذا سياسات الأنام عن سياسات الخلق السياسة بين الناس وتقرير الشرائع تثبيت الشريعة وتقريرها بين الناس وتأصيل الأداب النفسية والشيم الحديء الحميدة الشيام يعني الصفات جمع شيمة وينخلك أو الصفة الطيبة إلى فنون العلم كذلك إذا نظلت إلى فنون العلم المختلفة التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة فنون العلم المختلفة التي أخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من العلوم فيها ونرى اليوم كتبا في الطب تأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكتبا في حسن السياسة وكتبا في في التربية وفي النشأة وكتبا في الأخلاق يعخذون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى فنون العلم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوتا وإشارته أو إشاراته حجة تطب الآن كثير من كتب الطب تذكر مسائل طبية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا؟ وكذلك من الحساب والفرائض الفرائض هي حساب الأموال بعد الموت فهمنا؟ والنسب وغير ذلك دون وكل ذلك دون تعليم ولا مدارسة كل هذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بدون دراسة. لم يدرس على أحد من الخلق. بل هذا وحي الله سبحانه له. دون تعليم ولا مدرسة ولا مطالعة كتب من تقدم ولا جلوس إلى علمائهم. بل هو نبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف شيئا من ذلك. حتى شرح الله صدره وأبان الله أمره وعلمه هذا علم من عند الله وهذا دليل النبوة أو من أدلة النبوة وبحسب عقله صلى الله عليه وسلم كانت معارفه بحسب عقله كانت معارفه كان علمه إلى سائل ما علمه الله سبحانه وأطلعه عليه من علم إلى جميع ما علمه الله وأظهر له من العلم من ما كان وما يكون ما يكون يعني الإهان وفي المستقبل وما كان ومن عجائب قدرته ومن عظيم ملكوته قال الله سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمك الله الأشياء التي لم تكن تعلمها من قبل وكان فضل الله سبحانه عليك لا نقول كثيرا كبيرا بل قال الله عظيما, عظيما يعني هو فضل كبير جدا هذا العقل وأما الحلم الحلم هو الصبر على الأذى مع القدرة على الرد الصبر يكون بماذا الصبر له صور منها الصبر على أذى الناس يؤذيك زيد يؤذيك عمل فتصبر على ذلك فإن كنت قادرا على الرد ولكنك صبرت يسمى ذلك حلم إذا كنت قادرا على أن ترد هذا الأذى وأن تضربه كما ضربك وأن تقتص بحقك فهذا يسمى ماذا إذا استطعت ذلك يسمى ماذا يسمى إذا صبرك هنا يسمى حلمك أما إذا كنت لا تستطيع ردا فهذا هو الذي يسمى صبرا فهمنا وهناك غير ذلك منصور الصبر تصبر على الامتناع عن المعاصي والصبر على فعل الطاعات وغير ذلك قال المصنف أما الحلم مع القدرة والاحتمال والعفو عند القدرة إذا استطاع النبي عفا والصبر على ما يكره فمما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم مما أدب الله به النبي فقد قال الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو استعمله العفو هو المسامحة وأمر بالعرف من الناس بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإذا وجدت جاهلا الجاهل جاهل العقل والعلم أو الجاهل هو الظالم ابتعد عنه إذا وجدت جاهلا فابعد عنه هو يجهل عليك فلا ترد الجهل بجهل ولا ترد الإساءة بإساءة بل أعرض عنه قال الله تعالى في عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني نسلم عليكم سلاما قولوا ما تقولون لن نجيبكم بمثل قولكم فهنا نعم أعرض ابتعد وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن تأويلها يعني لما نزلت الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سأل النبي جبريل عليه السلام عن معنى ذلك فقال له يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك إذا قطعك الناس وهم لا يزولونك فصلهم وزرهم وأن تعطي من حرمك إذا حرمك شخص ومنعك فلا تحرمه إذا ملكت بل أعطيه وأن تعفو عمن ظلمك وقال الله سبحانه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الصبر هذا من عزائب الأمول وهذا الكلام لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بل هو من وصايا لقمان لابنه وهو للنبي ولغيره من الأمة عموما الصبر من عزم الأمول قال الله سبحانه وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال كثير من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت الآية قالوا بلى نحب ان يغفر الله لنا فالعفو والصفح هو ماذا هو من صفات الصالحين والمتقين فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الاقياء قال الله سبحانه ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور من صبر ومن غفر هذا من من عزم الأمور من الأمور التي تحتاج إلى عظيمة تحتاج إلى, إلى قوة قلب تحتاج إلى حزم. صبر وغفر. هذا يصبر على الأذى ويغفر لمن يغفر يعني يسامح هذا من الحلم وقد تضافرت الأخبار على التصافه صلى الله عليه وسلم بنهاية هذه الأوصاف. تضافرت الأخبار يعني مثل الضفيرة يعني اجتمعت اجتمعت الأخبار وقوى بعضها بعضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بهذه الصفات بنهاية هذه الأوصاف فما من حليم إلا عرفت منه زلة لا يوجد رجل حليم إلا وقد عرف أنه في يوم من الأيام غضب وهفوة عرفت عنه زل وحفظت عنه هفوة ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الإيذاء إلا صبرا ولا يزيد على إسراف الجاهل إلا حلما النبي كلما آذاه الناس ازداد صبرا وكلما أصرف عليه الجاهلون ازداد حلما صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسراهما ما لم يكن إسما إذا وضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم اختياران إما هذا وإما هذا كان يختار الأسهل منهما دائما إلا إذا كان فيه إثم فيه سوء فيه معصية فعند ذلك لا يختاره ويبتعد عنه قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين قط يعني مطلقا إلا اختار أيسره ما لم يكن اثما إلا إذا كان اثما فإن كان اثما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه ومن تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه لم ينتقم لنفسه لم يضرب أحدا لم يظلم أحدا لأجل نفسه إلا أن تنتهك حرمة لله أن تنتهك حرمة الله يعني إلا أن يقع شخص في إثم وذنب في حق الله فعند ذلك ينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لله لا لنفسه ولما فعل المشركون ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد طيب حفروا له حفرة فوقع صلى الله عليه وسلم فيها فهمنا وضرب بحجر فشقت شفته وكسرت سنه من شده الضربه فان وشج وجهه حتى دخلت فيه حلقتان من حلقتا المغفر هذا الذي يوضع على الوجه دخل الحديد في وجهه صلى الله عليه وسلم ومع كل هذا ومع الاذى الذي اوذي به النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يا رب اغفر لهم فهم جاهلون لا يعرفون الحقيقة لا يعرفون حقيقتي وأنني نبي إليهم لا يعرفون فاغفر لهم اللهم وحسبك في هذا الباب ما فعله مع مشركي كريش الذين آذوه واستهزوا به وأخرجوه من دياره هو وأصحابه يكفيك في هذا الباب أن تعلمت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين من أهل مكة مع إذائهم له ومع إخراجهم له من دياره هو وأصحابه ثم مع قتالهم قد حردوا عليه غيرهم حردوا يعني شجعوا على النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم من مشرك العرب حتى تمالأ عليه جمعهم تمالأ يعني اجتمع عليه جمعهم ثم لما فتح الله سبحانه وعليه مكة ما زاد ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عفع عنهم وصفح طيب جاء في الهوايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون أني فاعل بكم يعني ماذا تظنون أنني أفعل بكم ماذا تظنون فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم يعني ماذا تفعل أنت أخونا وابن أخينا وهم الذين طردوه من قبل ولكنه صلى الله عليه وسلم جاء فاتحا فقالوا أخونا وابن أخينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اذهبوا فأنتم اطلقاء اذهبوا أنتم أحرار أنتم مطلقون والحديث أيضا فيه ضعف وعن أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بلد غليظ الحاشيه عليه بلد يعني ثوب طويل غليظ الحاشية من الداخل هو سميق ثقيل فجذبه عربي بلداره جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البلد في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وهو يلبس ثوبا طويلا هذا بلد وله حاشية ثقيلة هذا الثوب ثقيل فجاء عربي وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه من رقبته وشده شدا جديدا حتى أثر الثوب في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثوب قوي خشم فأثر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا الرجل رجل من الصحراء ليت عنده أداب ولا أخلاق أهل المدينة فقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الذي عندك يقول يا محمد احمل لي ليس أعطني وأنا سأحمل أنت تفعل احمل لي على هذين الجملين مما لله الله الذي عندك فهذا قال فإنك لا تحمل إلي شيئا من مالك ولا من مال أبيك هذا ليس من مالك وليس من مال أبيك فاعطنيه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل يقابلك أمام المسجد يقول لك بعد أن أمسك ثيابك بشدة قال ساعدني من فضل الله الذي أعطاك فهذا ليس من مالك ولا من مال أبيك ماذا تفعل به فهمها الذي يريد مساعدة بالقوة هذا ماذا تفعل به ويسيء الأدب في الكلام أيضا فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان قال, قال نعم المال مال الله وانا عبده ثم قال ويقال منك يا عربي ما فعلت بي قال قال الرجل لا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لانك لا تكافئ سيئاتك بالحسد فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمل أن يحمل له على بعيد شعير وعلى الآخر طبعا قال أعطني من مال الله الذي معك فهذا المال ليس من مال أبيك ولا من مال أمك أعطني وهو يمسك النبي ويشده شدا قويا حتى تأثرت رقبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم صدقت يا عربي أنت على حق المال هو مال الله وليس مالي وليس مال أبي ولا أمي وأنا نبي الله مسؤول أن أقسم هذا المال على الناس ولكن سأعطيك حقك يا عربي سأعطيك من المال كما طلبت ولكن هل هل ستعطيني حقي القود القود هو أخذ الحق ولا يكون بالمال في الغالب يكون في الضرب في الكسر في مكث قال ويقاد منك يا عربي أخذ أخذ حقي منك بالقود. قال الأعرابين لماذا ماذا فعلت فقال طيب قال فعلت الذي فعلت شددتني وانظر إلى رقبتي آذيتني فناخذ منك القوض قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لماذا لا لماذا لا تعطيك حقي كما أخذت حقك لماذا لا قال لأنني علمت أنك لا تكافئ السيئة بالسيئة إذا فعل لك شخص سوء أنت لا ترد بالسوء فعند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعيد شعير وعلى الآخر تمر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطوه على جمل شعيرا وعلى الجمل الثاني تمر وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله منتصرا من ظلمة ظلمها قط ما لم تكن حجمة من محارم الله النبي صلى الله عليه وسلم في قول لعائشة ما كان ينتصر لنفسه ما كان يقول فلان ظلمني سأنتظره حتى إذا ذهب إلى هذا المكان أضربه ما كان ينتقم لنفسه فهمنا ما لم تكن حرمة من محالم الله تعالى ما كان ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان حرمة من محالم الله فعند ذلك يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم لله ليس لنفسه وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ما ضرب أحدا إلا بالجهاد قال وما ضرب خادما ولا مرأة فصلّ الله تعالى عليه وسلم وأكل عنه باتباع المسلمين له يوم القيامة باتباعهم في الدنيا ويوم القيامة وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة هذا أيضا من الصفات الطيبة تكلمنا عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم والآن عن جوده وكرمه وصخائه وسماحته فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة لا يوجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات ولا يبالى يعني لا يصابق فيها لا أحد يساويه ولا أحد يسابقه وصفه بهذا كل من عرفه قال جابر ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما كان في شجر رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الجيح والسلام طيب هذا حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس كرما في شهر رمضان وكان إذا لقيه جبليل كان أكثر كرما قالت خديجة في صفته صلى الله عليه وسلم مخاطبة له إنك تحمل الكلف تحمل الضعيف وتكسب المعدوم تعطي للفقير الذي ليس عنده شيء وحسبك شاهدا في هذا الباب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هوازم مجهبنا هذا يكفيك ما فعله النبي مع هوازن وهو أنه أخر غنائمهم حتى يأتوا المسلمين فلم يجيئوا فقسمها فلما جاءوا رد عليهم نسائهم وأولادهم وحمل النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك في ذلك ما فعله النبي مع هوازن من رض السبي إليها وما فعله يوم تقسيم السبي من إعطاء المؤلفة قلوبهم عظيم الأعطية وقد استوفينا ذلك في موضعه بنا هذا كله في مكانه وحمل إليه صلى الله عليه وسلم 90 ألفا حمل إلى النبي 90 ألفاً من الأموال من النقود فوضعها على حصير وقد يقسمها على حصير يعني مثل سجادة بسيطة وضعها وبدأ يقسمها فما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ منها يعني ما قام من مكانه حتى انتهى وجاء رجل فسأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ساعدني أنا مسكين. فقال النبي ما عندي شيء ولكن ابتع عليا. فإذا جاءنا شيء قضيناه جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عطاهم يا رسول الله ساعدني فقال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا ليس عندي شيء ولكن اذهب إلى بائع في السوق واشتري منه ما تريد والدين علي أنا المسؤول كله أريد هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرد هذا الدين قال ولكن ابتع علي يعني ابتع اشتري على اسمي تمام. جي. ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضينا يعني إذا جاءنا ماله قضينا بدينا من, من هذا المال قال له عمر رضي الله عنه يا نصول الله ولكن الله لم يكلفك بهذا الله سألك أن تعطي الفقير إذا كان معك أما إذا لم يكن معك ما قال الله خذ دينا لكي تدفع للفقير قال عمر ما كلفك الله ماذا تقدر عليه يا رسول الله فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف منز العرش إقلاله فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم آم إن الله لم يكلفك هذا لم يسألك عن هذا ما أمرك الله أن تأخذ دينا لكي تعطي المساكين والفقراء فغضب النبي لهذا القول لأنه المسؤول ثم تكلم واحد من الأنصار فقال يا رسول الله أنفق في سبيل الله ولا تخشى يعني لا تخف من ذل العرش من الله سبحانه إقلالا لا تخف تقليلا في الجزء فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف البشر في وجهه تبسم حتى رأى الناس السعادة ظاهره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عند ذلك بهذا أملت يعني إن الله أمرني بهذا أمرني أن يكون متفائلا والأخبار بجوده صلى الله عليه وسلم وكرمه صلى الله عليه وسلم كثيرة يكفي منها قال هنا يكفي منها لتعليم كما ذكرنا هذه الأخبار في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة يكفي هذا الذي ذكرناه لكي تعلم شيئا من سيره النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا هذا بنسبة لي ماذا هذا بنسبة لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان خلقه القران